يا اللي ما تعرف تاريخ ال طعش وقلعوا انا رجال ابو عمار انا رجال ابو عمار تحمل عرين سباع امن الرئاسي كان ناصر صاصوي زغرت في سمانها يا قوات الصاصة بالمدفعية احنا رجال ابو عمري عدو حسابك عليه طلع رجال السابعطاش طلوا بالمدفعية احنا رجال ابو عمري عدو حسابك اسي حنّا صابع عاش وجمرة نار بلهل بعينو غادرنا حط الحب في بيت النار امن الرئاسي نار بلهل بعينو جيش الصامت لجل ترابك بلادنا كنا في الغربي فرسان وغزب تشهد هيبتنا صباح طعش الجيش الصامت لجل ترابك كنا في الغربي فرسان وغزب تشهد هيبتنا والله يا ريسنا ثبت رجلي ما اتحمل ونهز الارض بهيبتنا لجل الواجب نتعجل سطح المركب يا ريسنا ثبت رجلي ما الواجب نتعجل. <تصفيق> يا بواد Yeah <laughs>